خذ مالكذ منرايم فون لل لاخ de novo! I uh don't -huh. All right. لقردين ونجان لها. سمح برنا للعاق وستوتي مابين وضاق. وانعاقكم من الزباحين ومن الفساحين. سيدي يا زمار. عالقير من صحبك. سرعوت فيه. والأيلة لخشي الحادات. عدو الله at all the night dead is right